يهل بيت النبي يهل الصفاء والمناجآن بخيت من حبكم يذكر بما قد تمنى رب يمشي في صباحا ومن سنان با يحسن مطالبا وما كان يرجان dari ke tokane hai fulsa No more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 Amor